الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إن أمهاتهم وإن مهاتهم إلا اللائي ولذنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور